وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عندنا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 قال الكافرون هذا ساحر الكذاب أجعل الآلهة إلى هم واعدا إن هذا لشيء عجاب وطنق الملاء منهم أنشوا وصموا على آياتكم إن هذا لشيءٌ يرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، فأنزن عليهم ذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتغوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبا الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على دامود ففزع منهم قالوا لا تخف حصمان برى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتض واهدنا إلى سواء السراب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لَنَا قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَتْكَ إِلانَ يُعَاجِ وَإِنَّكَ ثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَامُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللَّهُ وَقَفَ أكبر أُمُّ اللَّهُ أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفا وحسن مهاب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 وما ابنا لداود سليمان يعمل عبد انه اواب اذ عرض عليه بالعش الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت من لحن جلب فاض في قامسحم السوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقيناء على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب افر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا لهم ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاءٌ وَحُسْنَ مَا أَأَبَدٌ وَذَكُورُ عَبْدَنَا أَيُوبُ إِذْ نَادَى رَبُّ أَيُوبَ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهِ وَعَذَابٍ هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب وخذ بيدك غغتا فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَا وَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فضلُ وَكُلٌّ مِنَ هذا هَذَا دَارُك وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَليَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوٌجٌ مُقْتَحَمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 Pinnah